مطار خرخة الدولي في مدينة لي معاصمة البيرو نرجو من المسافرين التقيد بالتعليمات حيث التهديدات الأمنية شرطة الممنوعات جواز السفر الوثائق المزورة نفس محتي والبضائع المهربة أمور تعني منها كافة المطارات في مطار خرخة هناك تحدي أكبر ماذا قال؟ قهوة؟ قهوة لكن لونها أبيض وهو الإجار بالممنوعات سأموت في السجن تصنف البيرو وحيدة من أكثر البلدان إنتاجاً للممنوعات في العالم النتيجة الإيجابية توجد ممنوعات يحاول المهربون تجربة أي شيء ما هذا؟ لإدخال الممنوعات إلى السوق العالمية هل تحملين الممنوعات في معدتك؟ بمعدل إقلاع طائرة كل سبع دقائق يتوجب على شرطة مكافحة الممنوعات التسابق مع الوقت لا تتوقف رحلات على مدار الساعة وطوال أيام العام وكذلك الأمر بالنسبة إلى عمل رجال الأمن في مطار خورخيتشافيز الدولي في البيرو مطار خورخيتشافز الدولي في مدينة ليما عاصمة البيرو أكثر مطارات البيروز دحاماً بالمسافرين ومهارب الممنوعات على حد سواء ستغادر رحلة إلى المكسيك خلال ساعتين تعتبر المكسيك طريقا حساسة بالنسبة إلى شرطة مكافحة الممنوعات إذ تمت مصادرة ممنوعات متجهة إلى المكسيك أكثر من أي بلد آخر خلال فترة الذروة يتفحص أمن المطار أكثر من 1600 حقيبة في الساعة عبر أجهزة المسح بالأشعة إذا اشتبه الأمن بأحد المسافرين يرسلونه إلى غرفة مسح الجسم رصد رجال الأمن امرأة شابة بدا عليها التوتر إنها عائدة إلى المكسيك بعد زيارة قصيرة إلى ليما لو سمحتي. سيدتي سنجري فحصا بالأشعات السينية يجب أن تذهب إلى هناك نحو الوسطي قليلاً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 لا يزال الضباط مرتابين بأمرها رأينا حالات عديدة مشابهة ينكرون الأمر حتى النهاية ونحن نعرف الحقيقة مسبقا عاجلا أم نكتشف الحقيقة الأمر مسألة وقت وحسب إذا كان بحوزتك شيء أخبرنا رجاء حسنا لا يوجد شيء بحوزتي لا شيء ما زال لديك الوقت للاعتراف أتفهمين ما أقوله؟ مع اقتراب موعد مغادرة رحلة المرأة وجد رجال الأمن أنفسهم أمام خيارين إما الابقاء على المسافرة في البيرو لاستكمال التحقيقات وإما تنبه السلطات المكسيكية إلى احتمال تعاملهم مع مهربة هناك تنقضات كيف الحل؟ اتصلوا بالمدعي العام المسؤول لاتخاذ القرار بقيت هذه المرأة البالغة من العمر 24 عاما هنا لمدة أربعة أيام فقط لزيارة صديق لها لكن عندما وصل المدعي العام إلى غرفة مسح الجسم سيدتي؟ نعم تغير موقف المسافرة بشكل مفاجئ أرجوك.